أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 114. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابنا يركم معنا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِيَهُ كَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَأَوِي إلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بالعيماء ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر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 وَأَن وأنت أحكم الْحَاكِمِينَ الحاكمين